لِكُلِّ حَقٍّ وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَنْ نَجِدَ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَكُنَّا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَذْبٌ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تُخْرِجَانِهِمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى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 قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدد فَإِمَّا يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى